والَّذينَ آممَ مَن وَعَامِ الصَّالِ حَك وَآمَرُ بِمَُزِلَ عَلَامُ حَمذِ وَهُوَ الحَقحَقُوا مِ الرَب بِهِم وَهُوَ الحَقْحَقُوا مِ الرَبَ بِهِم كََرَعًَا سَيي آاتِهِم وَأَسْلَ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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَعُهُمْ من بَعْضٌ وَإِنَّ مَا فِيهِ ستضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيجزيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه نعرا فاهلهم يا اي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 ناهما فلهم وكأيذ من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلك ما هم لهم فَمَن كانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَتَبِعَ هَوَاهُ مَثَلُهُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ لَّمْ يَظُنَّهَا وأنهاهم مماء غير آسن وأنهاهم من لبن لم يتغير طعمه وأنهاهم من من حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفاء ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه كمن هو خالد في نار و سقم ماء حميما فتقطع امعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولا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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يغلم متقلبكم ومثواكم ويقول بِئْنَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الذين في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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسحط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَالَهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُ وَلاَا جلَِ فًَا مََّهُم فيِي حلَطَوون وَلهُ يَغمُ أَقْملَك وَل نَبِلوًا وَكُم حَن حتَانَ لَمَمجَهِدينينَ مِن إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّهُمْ هَلْ شَيْءٌ وَسَيُبْطِئُ أَغْمَاهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ما شوهم كفار فلن يغفر الله له فلا تهنوا وتدعون إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهن وإن تؤمنوا يُكُمُ عُذُورَكُمْ وَلاَ يَسْأَلُكُم أَمْوَالَكُمْ إِذْ يَسْأَلُهَا فَيُفْكِمُ تَبْقًا وَيُفْرِدُ أَضْغَانَهُ هَأَ أنْتُم هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِت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 وَإِن سَتَل لَ يَتَبِِقَوْمًا مضَيض خُثُم مَ لَا يَفونُ أَمذَاتَ